بسم اللهِ الرَّحمنَنِ الرحيِيم قتََبَةِ الساعةُ وَيشَّ القَمَ وَإيَروا آيتَي يُعْربُ وَيَقولُوا سِحرُ مستْتَمِل وَوكََّبُ وَتَّبرَر أَهُو أَهُم وَكُلُّ أَغْر مَُقِ وَلَقدَدجَ أَهُم مَِ الأأَندَائِمَا فيِيهِ مُزدَجَ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 وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ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 إنِ المُتَّقينَ في جَ الناتِ وَنهَر فيِي مقَاادِ صِدقٍِ عِ